باب فعلت بفتح العين قال ما المال بمعنى كثرا ينمي نميا إن أردت المصدر. يا حب ليلى لا تغير وازددي وانمي كما ينمي الخضاب في اليد وقد ذو العود بمعنى ذبل. أي جف يذوي إن ترد مستقبلا وقد غوى الإنسان يغوي يا فتا أي ضل والشاهد فيه قد أتا من يلقى خيرا حاز حمدا دائما ومن غوى لا يعدمن لائما يقوله ربيعة المرقش وشعره منمق مرقش وفسد الشيء كذاك يفسد كقولهم رقد فهو يرقد وقد عسيت أي رجوت فاعرفي ولا تقل يفعل لا تصرفي أي لا تقل يعسي ولا ذا عاسي إن السماء مانع القياسي ودمعت عيني وأما تدمع فافتحه لكن ضمه لا يمنع وقد رعفت سال من أنفي دم وأصله في اللغة التقدم أرعف في استقباله وأرعف بالضم والفتح كذاك يعرف وقد عثرت وهو العثار وقد نفرت وهو النفار والنفر والنفور وهو ينفر فالكسر أعلى وكذاك يعثر وشتم الإنسان فهو يشتم فالكسر أعلى والقليل يشتم ووهن الإنسان فهو يهن يضعف لكن كسره مستحسن ونعس الإنسان فهو ينعس بالضم فيه ويقال ينعسوا قال ولا يقال نعسان ولا كناعس كن وغيره قد قللا ولغب الإنسان فهو يلغب بالضم والفتح بمعنى يتعب وقد ذهلت عنك أي شغلت وقيل قد نسيت أو غفلت أذهل في استقباله بالفتح وهو الذهول فدره بشرح وقد غبطت المرأة في أحواله أغبطه بالكسر في استقباله أعني تمنيت لنفسي مثلما له ولا يسلب تلك النعم وخمدت نارك فهي تخمد أو غيرها كالحرب أو ما يقدو وعجز الإنسان فهو يعجز والمصدر العجز كذل العجز وقد حرست أي طلبت أجتهد أحرص بالكسر وبالضم وجد وقد نقمت يا فتى فعلي أي أنكرته تنقمه أنت علي وغدر الإنسان وهو الغدر يغدر لا يقال إلا الكسر وقد عمدت أي قصدت فأنا أعمد أي أقصد ذاك السنن وهلك الإنسان فهو يهلك كقولهم ملك فهو يملك وقد عطست والعطاس بين أعطس أو أعطس كل حسن ونطح الكبش وكبش ينطح تكسره طورا وطورا تفتح ونطح الكبش وكبش ينطح تكسره طورا وطورا تفتح ونبح الكلب وكلب ينبح وهو لفصح وفيه ينبح وقد نحت العود أي قشرته أنحته والفتح ما أنكرته وجف هذا الثوب من بعد البلل يجف والرطب كذاك يا رجل وقد نكلت عنك أي رجعت أنكل بالضم كذا سمعت وقد كللت وحسامي كلا وبصري بصري فماذا حل فللكلال والكلول لهما والكل والكلة أيضا فيهما وقد سبحت في المياه أسبح أي عمت والمعرب منه يفتح وشحب اللون إذا تغير من جوع أو من مرض قد عتر وسهم الوجه كذاك يسهموا مع عبوس ويقالوا يسهموا وولغ الكلب وكلب والغ في مائع أو في إناء فارغ أدخل في باطنه لسانه كذا سمعت فاستفد بيانه أدخل في باطنه لسانه كذا سمعت فاستفد بيانه وقيل في المائع أيضا وحده وما أتى من ذاك لا ترده ويلغ الكلب هو الفصيح فافهمه ديت فهو الصحيح ويولغ الكلب وكل فعلي نقلته فراجع للأصلي وينشد البيت الذي يضاف إلى ابن قيس ولهم خلاف يصف شبلين وأما مرضعا تضريهما بالدم واللحم معا ما مر من يوم يقول إلا عندهما لحم رجال قتل أو يولغان دم قوم وهما قد ناهز الفطام أو قد فطما وأجن الماء وماء آجن وأسن الماء وماء آسن معناهما تغير في الطعم واللون والريح فقل بعلمي وقل من الفعلين في استقبالي يفعل أو يفعل لا تبالي وقد غلت قدرك فهي تغلي وقد غثت نفسك مثل الفعل وغثيها بأن يجي شقيها أو تخبث النفس فذاك غثيها وكسب المال الفتى يكسبه والكسب بالفتح كذا أغلبه وربض الكلب ربوضا أي رقد يربط بالكسر كذا قيل فقد وربط الإنسان شيئا يربط تكسره وقد يقال يربط ونحل الجسم وجسم الناحل وقحل الجلد وجلد القاحل والقاحل اليابس والمضارع بالفتح في فعليه ما يا سامع